الهاكم التكاثر شغلكم ايها الناس التفاخر بالاموال والاولاد عن طاعه الله حتى زرتم المقابر حتى متتم ودخلتم قبوركم كلا سوف تعلمون ما كان لكم ان يشغلكم التفاخر بها عن طاعه الله سوف تعلمون عاقبه ذلك الانشغال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 والله لتشاهدن النار يوم القيامه ثم لا عين اليقين ثم لتشاهدنها مشاهده يقين لا شك فيه ثم لا يومئذ عن النعيم ثم لا الله في ذلك اليوم عما أنعم به عليكم من الصحة والغنى وغيرهما